أنزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربّي لا تأتينك معاري الغيب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 129. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِزٍ أَلِيمٌ 120. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبوكم إذا مزقت كل مزق. ينبوكم إذا مزقت كل مزق إنكم لفي خلق جديد.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 وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنعَامَ سَابِغَاتٍ وَقَدِ افْتِى فِي الصَّدْأِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ 117. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 118. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات 111. اعملوا آل داود شكرا 112. وقليل من عبادي الشكور 113. فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته 114. إلا دابة الأرض تأكل من سأثه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 ولقد صدق عليهم إبليس غنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن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 قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 117. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 119. يرجع بعضهم إلى بعض القول 110. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 111. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ الْفَائِلِ إلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ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 117. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 118. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا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 117. يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا 118. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 117. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 118. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 119. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 110. قل إن ربي يغذف بالحق علام الغيوب 111. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 120. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 121. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب